بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا قلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدتهن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 وف او فارقهم بمعروف واشهد ذوي عدل منكم واقيم الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر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 ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهم من حيث سكنتم من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 سيجعل الله بعد عسر يسر سيجعل الله بعد عسر يسر وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعدناها عذابا كرا فذاقت وبل أمرها وكان عاقبة أمرها خس أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولى الألباب فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا فَدَّأَنْزَلَ اللَّهُ إلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولٍ يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبِينَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إلَى النُّورِ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ, يدخله جنات تجري